أخي أمشي الليل فقد فزمن أقدما تداو العقيدة أنواحنا وفي الليل أخي أمشي الليل أيو أقد فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستعذب العلقما لقد أشرق النور من الأصدور يجلجل منتقضا مضرما لقد أشرق النور من الأصدور يجلجل منتقضا مضرما طريق الدعاة طريق الجهاد إلى الله مفروشة بالدماء طريق الدعاة طريق الجهاد إلى الله مفروشة بالدماء أبي أوشك الليل أن يهزما فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الليل نستعذب الأعلماء القمر أغي أو شكل ليل أيو زمان فأقضى فقد فزمن أقبل تداو رجيدة الروحنا وفي الليل استعذ بالقمر ونيل الشهادة أول المنا لا في المرء أن يحجما ونيل الشهادة أغلى المنا ولا خير في المرء أن يحجما سبيلك في الحق أن ترتقي على شوكه صابرا مسلما سبيلك في الحق أن ترتقي على شوكه صابرا مسلما أخي أشك الليل أن يهزما فأقدم فقط فازم struggled فادما ثداء عقيدة أرواحنا وفي الليلة استعذب العلقمى أخي أوشك الليل أثر أن يهزمى ف Becca قد فقد فازم تداء وفي الليلة استعذب العلقمى إذا ما دعيت فلب النداء لدفع العدات وصون الحما إذا ما تعيد فلب النداء لدفع العدات وصون الحما وكن مشعلا ساطعا في الورى تقود وتهجير درب السماء وكن مشعلا ساطعا في الورى تقود وتهدي درب السماء أي أوشك الليل أي فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستعلم العلقما أخي أوشف الليل أيها من فقد فاقدم فقط فازمن اقدما في ذاق العقيده ارواحنا وفي الليل نستعذب العلقما اخي اوشكى الليل ان يوزنا فاقدم فقط فازمن اقدما في